kom op het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 أشهد أن محمد رسول حيا على الصلاة حيا على الصلاة Love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 مخترقه حاجز الزمان لتقف بنا على مشارف مكه المكرمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على الحزوره مخاطبا مكه خطاب من يعقل ويسمع يقول في حزن واسى والله إنك لخير أرض الله واحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت بهذه الكلمات ودع النبي صلى الله عليه وسلم مكة التي تربى على أرضها وتنسم عبيرها فيها ذكريات الصبا والشباب لينضي النبي صلى الله عليه وسلم في قوة الوتبات منطلقا إلى المدينة ليطلئ النبي صلى الله عليه وسلم عهدا من عهود الدعوة الإسلامية فلقد كانت هجرة صلى الله عليه وسلم فرقانا بين عهدين عهد كان فيه الحق حبيسا بين شعاب مكه وجدرانها مطاردا من اهلها محاربا من صناديدها وعدد اخر صار للحق صوت دوي صار للحق كلمه تسمع انطلق الحق في ارجاء المعموره وسطعت شمس الاسلام لتبدد ظلام الجهل والوثنيه وانطلقت ركائب الايمان لتمحو معالم الشرك والجاهليه كانت الهجره النبويه ولا تزال مصدر إشعاع مصدر الهلال مصدر ياخذ منه المسلمون العبر هجره النبي صلى الله عليه وسلم من العابد بمكان مكان جعلت الصحابة رضي الله عنهم يتفقون على التاريخ للإسلام بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة المباركة بدأت بخطوات النبي صلى الله عليه وسلم نحو المدينة، وكأن قدميه المباركتين صلى الله عليه وسلم تطمس معالم الجاهليه وكان بسيل المؤمنين يغرف امامه الكسرويه والقيصريه والجاهليه ليقيموا بعدها صرح الاخوه الايمانيه ويعبد الناس لرب البرية هكذا كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جدير بالمسلمين أن يأخذوا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم العبا وأن يلهموا منها العبرات والدروس جدير بالمسلمين ان تضعهم الهجره النبويه على معالم طريق النصر والظفر على الاعداء جدير بالمسلمين ان يستلهموا من هجره النبي صلى الله عليه وسلم واقع القدوة والاتباع جدير بالمسلمين ان يترسموا خطى صاحبها عليه الصلاه والسلام وان يتخلقوا باخلاقه اخلاق الاسلام جدير بالمسلمين ان يعتصموا بما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام به في حجه الوداع دروس الهجره الكثرة بمكان لا يستطيع انسان ان ياتي عليها في نقار دروس الهجره كثيره لو تدبرها المسلمون لكان كما اراد الله تبارك وتعالى لهم خير امه اخرجت للناس ففيها مثل حية للثبات والصبر والتضحيه والبذل فيها تخطيط دقيق ودراسة واعية فيها إخاء متكامل فيها عز وإباء وكرم ووفاء فيها إيثار بالغ فيها لكرام للذات هذه دروس كثيرة من دروس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جدير بالأمة أن تأخذ من هجرته صلى الله عليه وسلم لا تجمع به كلمتها وتنمّ به شعثها وتضل به فرقتها ناسيما في هذه الأيام التي نانى فيها الأعداء لا يصبون إليه فلقد حاكوا المؤامرات ودبروا الخطط واقاموا الدراسات لتنص هويه المسلمين ليجعلوهم في فرقه وشتات وتناحد وعداوات وقد نجحوا الى حد كبير جدير بالمسلمين ان ينظروا في هجره النبي صلى الله عليه وسلم نظره تامل ليدركوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام دوله الاسلام على المحبه والاخاء وعلى البر والعطاء جدير بالمسلمين أن ينظروا الى حال العرب قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ثم يقارن بحالهم بعدما شرف النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كيف ازال العداوات وكيف قضى على الفرقه والشتات ليتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بالاخوه الاسلاميه قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها انه الايمان الراسخ الذي لا يتزلزل وان زلزلت الجبال الايمان الحقيقي القول والاعتقاد والعمل للإيمان الدعي الذي عليه أكثر المسلمين اليوم الإيمان الحقيقي الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده إيمان بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان هذا الإيمان هو الذي دفع ابا بكر رضي الله عنه لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في رحمة محفوفة بالخطر وقد كان له أن يهاجر وحيدا فريدا يأمل الخطر ويامن على نفسه الموت ولكنهم تفلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليشرف بصحبته في هذه الرحلة المباركة الإيمان وحده والذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يجمد أسرته كلها. في هذه الهجره المباركه كل له دوره الايمان وحده هو الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يمشي امام النبي صلى الله عليه وسلم تاره وخلفه تاره اخرى وعن يمينه مره وعن شماله مره اخرى يسوي له الارض لينام ويبسط له ثروه ليكون نومه اهنا يبحث عن لبن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاف عليه الطلب في الصحيحين من حديث البراء بن عازب عن ابيه رضي الله عنهما قال البراء قال أبي لابي بكر رضي الله عنه حدثني كيف صنعتم حينما سريت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر اسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخل الطريق فلا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي الشمس عليها فنزلنا عندها وسويت للنبي, صل... للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض لأنام وبسطت له فروة وقلت له يا رسول الله نم وأنا أنفض ما حولك فخرجت أنفض ما حوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا براع مقبل بغنم الله يريد من الصخرة الذي أردنا فقلت له يا غلام لمن أنت قال لرجل من مكة أو المدينة قلت له هل في غنمك لبن قال نعم قلت أتحلم لنا قال نعم قلت له انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى فحلب لنا في قعد ماهو كثبة من لبل ومعي إباوة قد حملتها ليرتوي النبي صلى الله عليه وسلم منها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرمت أن أوقبه فوافيته قد استيقظ فجعلت أصب من الإباوة على النبل حتى برد أسفله فقلت يا رسول الله اشرب فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. إنه الحب المتبثق إنه الإيمان الذي يصنع المعجزات الإيمان وحده هو الذي حمل الصحابة رضي الله عنهم بترك الأوطان وهجرة الملدان والنسوان هو الذي حمل الصحابة وحدهم على مفارقة الأموال والأقارب والخلال الإيمان وحده هو الذي حمل ابي سلمة رضي الله عنه من خروج مهاجرا إلى الله ورسوله وقد حال المشركون بينه وبين زوجه وابنه لكن نف الإيمان فتركهم ما خلفه وانطلق مهاجرا وحده لتلحق به ام سلمه وابنها بعد عام او يزيد الايمان وحده والذي دفع سهيبا الرومي لان يفتدي بماله من المشركين ليلحق بالنبي الكريم عليه الصلاه والسلام روى الحاكم في مستدركه بإسلابه عن عكرمة قال لما خرج صهيب رضي الله عنه مهاجرا خرج خلفه أهل مكة فنثل كنانته فاخرج منها أربعين سهما فقال لا تفضون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم اعمل الى سيفي فتعلمون اني رجل وقد تركت خلفي بمكه قيمتين فهما لكم قال ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أيها الاخوه الأحبة من الدروس المهمة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ان نعلن أن عناية الله تبارك وتعالى بالمؤمنين وان حفظه لعباده الصالحين فهذه سنته تبارك وتعالى في خلقه وكونه يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وقد اعد العده واخذ بالاسباب وتوكل على الملك الوهاب سبحانه وتعالى ومع ذلك يلحق بهم سراقة ابن مالك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فساخت فرسه فقال دعو الله لي وأرجع ولا أطلبك او كما قال فدع الله له في رواية يقول أبو بكر رضي الله عنه خرلنا فاتبعنا سراقة عبد مالك فقلت يا رسول الله قد أوتينا فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا إنها معنة الله عز وجل تلك المعية الخاصة معية النصر والتأييد والحظ والتسديد معية الله تبارك وتعالى للمؤمنين قال الله عز وجل وان الله مع المؤمنين معيته للمحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معيته للصابرين فان الله مع الصابرين نعيت لنبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار كما في الصحيحين يقول ابو بكر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ونحن في الغار لو نظر احدهم الى موضع قدمه لرانا فقال ما ظنك يا ابا بكر بثنون الله ثالثهما هذه المعيه هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم الخندق جعلتهم لا يهتزون جعلتهم ينتظرون فرج الله عز وجل هذه النعية يوم الخندق هي التي حملت المؤمنين على ان يقولوا لما راوا الاحزاب هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله يصور لنا القران هذا المشهد وما فيه من صعوبه وشده على المؤمنين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 هذه النعية هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرد على عمر بن الخطاب يوم الحبيبية حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال فلما نعطي الدنيه في ديننا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم واثقا بنصر ربه وبمعيته يا ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني ابدا هذه معيه الله عز وجل للمؤمنين حاجتنا في هذه الايام ان نستشعر هذه المعيه وان نعمل لنكون من أهلها حاجتنا في هذه الايام ان ناخذ من الهجره درسا ثالثا وهو ان النصر مع الصبر فلكم اوذي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وبعدها كم واجه النبي صلى الله عليه وسلم تبيحه النكر الثلاثه في مكه واجه المشركين وفي الذين واجه اليهود والمنافقين كم المؤامرات وتم عملوا على استئصال شافه دوله الاسلام ولكن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم واعز جنده ونصر عباده المؤمنين قد كان هينا على الله عز وجل ان يمكن لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير تعب ولا جهاد ولا مشقه ولكنها سنته سبحانه وتعالى يربي المؤمنين على ان النصر لا بد له من الصبر صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر اصحابه حتى جاء الحق وزهق الباطل واتم الله تبارك وتعالى نعمته واكمل دينه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وبعض ايها الاخوه الاحبه فنحن نعيش شهرا مباركا معظما عند الله تبارك وتعالى الا وهو شهر المحرم شهر الحرام وشهر عظيم أضافه الله تبارك وتعالى الى نفسه فقال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل هذا الشهر المبارك فيه يوم هو اعظم ايامه على الاطلاق الا وهو يوم عاشوراء هذا اليوم كانت تعظمهم قريش في الجاهليه وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الاسلام في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه معهم فلما قدم المدينه امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وهذه هي المرحله الثانيه مع عاشوراء لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه يقول ابن عباس وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قال هذا يوم عاشوراء انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منهم او منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه فقوله برؤيه رضي الله عنها ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداه عاشوراء من ينادي في قرى الانصار حول المدينه من اصبح للكم صائما فليطم صومه ومن افطر فليمسك بقيه يومه قالت فكنا نصومه ونصومه صبياننا وكنا ناخذهم معنا الى المسجد ومعنا اللعبه من العهد فاذا بكى احدهم للطعام نفعنا اليه اللعبه حتى يسكن فامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم المرحلة المرحله الثالثه لما فرض الله تبارك وتعالى صوم رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء منكم ان يصوم فليصوم ومن شاء ان يفطر فليفطر وقال معاويه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه فمن احب ان يصومه فليصوم ومن احب ان يفطر فليفطر واما المرحله الرابعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان اليهود تعظم هذا اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقينا الى عامنا المقبل لنصومن التاسع معه فلم يات العام الذي العام بعده الا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اخر تشريعه صلى الله عليه وسلم في صيام تاسعاء وعاشوراء فالسنه اذا ان تصوم تاسعاء وعاشوراء نعم فان عجزت فلا تعجزن عن صوم عاشوراء ففيه من الخير ما فيه في الصحيحين يقول ابن عباس رضي الله عنهما لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله عن غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء ولا شهرا الا شهر رمضان وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أحكسب على الله ان يكفر السنه التي قبلهم فاحرص يا عبد الله على صوم هذين اليومين او احرص على صوم هذا اليوم ولا تدع هذه الفرصه تفوتك ولا تغتنمها فقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنه يصومون هذا اليوم وان كانوا على سفر اثر ذلك عن بعض الصحابه وباب السلف وعن بعض السلف منهم الزهري رحمه الله تعالى كان يقول رمضان له عده من ايام اخر واما عاشوراء فانه يفوت وسئل الامام احمد اي يصوم عاشوراء في السفر قال نعم رضي الله عنه ايها اخوه بده هذه الايام المباركه وهذا الشهر المحرم ينبغي ان نحفظ فيه جوارحنا ان نحفظ فيه انساتنا ان نحفظ فيه ابصارنا واسماعنا فهذا شهر حرمه الله عز وجل وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من الفساد في الاشهر الحرم فقال فلا تظلموا فيهن انفسكم فاتقوا الله عباد الله واعلموا لما بعد الموت اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادتنا